قالت خروف أم من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار